يوم ترونها تذهب كل مرضعة عم ما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترن الناس سكارى وترن الناس سكارى ولهُم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.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 وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورددت اهتزت ورددت وأنبتت من كل زوج بهيج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 ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه ولا هدوء ولا كتاب منير ثال يعط فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خز ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق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 وَإِنَّ أَصَابَتْهُ فِتْنَةً نِقَلَبَ عَلَى وَجِيهِ خَلْفِ رَدُّ الْيَوْمِ وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدَعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُ ذَلِكَ هُوَ الظَّلَالُ الْبَعِيدُ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 إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع. ثُمَّ الَّذِي يُقْطَعُ فَالْيَوْمَ بُرْهَأَ لِيُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِينُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقِينَ الظالمين والملحدين والذين يشركون بالله شيئاً ولا يؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يطاعونه ولا يطيعونه ولا يسلونه ولا ينصتونه ولا يصليون على كل شيء شهيد ألم تر أن الله ورسوله صلى الله عليه في الصلاة ولا في المسجد الحرام ولا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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار، يحلون فيها من أسوار من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير.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 فتخفه الطير أوتهوي به الريح في مكان سحق ذلك وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقَوِّ الْقُلُوبِ لكم فيها منافع إلى أجل مسما ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام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 فبهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواص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 قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد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 ولِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَفَى يُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر مِنْ ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس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 ثَنَأَ عَمَلَ الْمَوْلَى وَنِعْمًا